من الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهرهم والسليم نبينا محمد وعلى آله وصفية أجمعين كتاب صحيح السيرة من نبحث الثابع في بناء المسجد من حديث سفينة نولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد جاء أبو بكر رضي الله عنه بحجر فوضع ثم جاء عمر بحجر فوضع ثم جاء عثمان بحجر فوضع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء أولاة الأمر من بعده باهنا ده خبر الامشاء خبر ما طبعا دي خبريه ولكن معناها الخبر ولا الامر يا خبر ش ادو خلاص كل مره يقعدوا يختلفوا لا لا على عدم المان بالادله والفهم الكامل له ولذلك اختلفوا على ابي بكر برده مع إنه مش هو ذا يعني إبو بكر أدلة ملهاش حصر لكن لما وقف أبو بكر قال كلاما كثيرا يكسر ويصيد يكسر ويصيد صلى الله النبي قال وصحبه فسلم الناس لما سمعوه الأدلة انساعه على طول بس ما عارفينها ده رضي الله عنه قال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين اللبنة كبيرة الظاهرة تقيلة يعني فكان يشيل واحد واحد سيدنا عمار يشيل اثنين اثنين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض الطرابة عنه ويقول ويح عمر تقتله الفئه الباغيه يدعوهم الى الجنه ويدعونهم الى الله قال يقول عمر اعوذ بالله من الفتن ايه الفئه الباغيه الله عليه وسلم. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعموده خشب النخل عمد مين اللي مشكل ايدي بقى واو مع بعض وضمه وفتحه مع بعض Nah. Minu mushakkal. Ha? Inta? Nah? Da gaq sawalek? No, wa'ash. I i. Dou min illi mushakkal inta? Aywa. Gift da. Ha? ايه الكتب الستة دي؟ ابو عضل, أبو عضل ايه هو؟ كل كتاب له هو كتب ستة ومشدت لحديث كتاب اسم الكتب الستة؟, الستة؟ يعني الكتب السنة الستة يعني؟ طلعته من كتب الحديث يعني طيب يعني دي ضمة ولا فتحة؟ مالها تطن ومفتحه مع بعض ليه؟ هو ده دي الضمه دي مش على الضمه عيب ضمه زلومه مش طيب بالله بال ايه هو نجيب لبن كده على دقيق وبتاعوا يعملوه ولا ايه اللبن ده حجاره برضو الحجر لا يقطع من صخر الارض اما الهند اللبن يطبخ الطين يجففوه ولا يحرقوه يجففونه ولا يحرقوه فيسمونه لبن اللبن في الاواني ويدمكوا ويسووهين فييبقى طين ناشف ويبقى تماسك ندخلوه النار يبقى, يبقى. الطوب الاحمر اللي كده يقولوا الطوب اللبن يبقى طوب لبن أو طوب اللي هو المحروق ده جريد ايه هو بتاع, النخل. بتاع النخل. ايه اللي بتاع النخل اللي هو ايه الفروع يعني الفروع. الفروع النخل يا اما زي ما كده لان بي بيقطعها بشو منها تستعمل فريد دلوقتي صوف صوف ايه مراتب دول ايه ده لقفاص, لقفاص. يجيبوا <تصفيق> الجريد ويقطعوه زي السياخل الفيعة كده ويعملوا به لقفاص لقفاص حط فيها القوطة والحاجات دي دي من جريد النخل النخل كله فوايد فوايده كل حاجه يعني ياخدوا كل من النخلة تطلع يقطعوا الايه الفروع الايه السفلي علشان تطول لو سابوا الفروع السفليه ما تطولش ولذلك تلاقي النخله طالع منها ايه فروع مقطع كده تشوف شكل النخلة عاملة ازاي ده بسبب انهم بيقطعوا الفروع اللي تحته ومتطلع من الفوق ومقطعين الفروع يفضلوا يقطعوا يقطعوا وهي يفضل بس الشواء اللي فوق لما تطول بقى وتكبر ويعرف انها ممكن تثمر بيسيبوها بقى فاتطلع الفروع بتاعتها دي وفيها الطلع بتاعها يتدابو بيه في تنميه الجسر هو وبي... كمان اللي الليف بتاعها وياخدوا كل حاجه يعني ك... والنخله بقى خلاص مش تشمرش بتاع يقطعوا نفس ساق النخله وياخدوه يعملوا بيه برضه عمدان للبيوت وحاجات زي سقف جريد وعموده خشب النخل عمود دي مفرد ولا جمع جمع ايه المفرد استرجع عمود كده ارجع عمود انت سمى ده مسترجع عمود كده عين م ولد عمود اللغه العربيه كده مش عمود مش بالألف من غير ألف ماشي قال صلى الله عليه وسلم وعمده الصلاة فلم يزد فيه أبو بكر شيئا يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد شيئا لم يحتاج الناس لم يحتاج الناس إلى الزيادة زاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنيانه يعني كهيئة بنيانه أيام النبي صلى الله عليه وسلم يعني باللبن والجليد زاد فيه وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عموده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج الساج تعرف الإمام الساجي؟ ما تعرفه إمام الساجي من أئمة الشفعية مشهور مم. المبحث الثامن مأصاب المهاجرين المحمد المدينة من عائشة من عائشة على عائشه من حديث من حديث من, من حديث من حديث رضي الله عنها قالت قدمنا المدينه وهي وباء يعني فيها الاوبئه يعني وطبعا كان هذا معروف عند العرب ان بيجيها الاوبئه ولذلك لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم وبعض صحبه معتمرا قال الكفار قفر قريش ما كانوا ايام كان لسه الكفار في قريش في هضمك نراهم اليوم وجهدتهم حلوت ان حمى يسر فامر صلى الله عليه وسلم بالرمى ثلاثه الثلاث اشواط الاولى جري هو مش عارف مين اللي قاعد انت اللي احمد فتحي ده بقول مين اللي قاعد هنا ده اما يسرب اه الرمل يدل على يعني آه. وحين أرموله ضم المين أقول استجبت لك يا ربي وإن كنت متعبا مريضا استجابة قوية بنشاط وبذل الجهد وبذل البدن والنفس مهما كان من أرمجان السفر ومرهق وتعبان ولكن الاستجابة لازم تكون على هذا الوجه مستعينا بك على ما يصعب من الأمور ونفس الرمل ده يديك نشاط بقدرة الله عز وجل في العبادة في الطواف ويقويك لأنه يتعبان ومرهق طبعاً هي دي أمر بيها في هذه السنة استمرت الرمل استمر مع الأمة إلى يوم القيانة مع أن السبب هنا يعني السبب ده نقضى إنما بقاءه لأسباب أخرى إما لتذكر هذا وإما لإيه لأن فيه حكم وفوائد قدمنا المدينة وهي وبيئة فاشتكى أبو بكر واشتكى بلاد فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكو أصحابه قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وحول مكتوب هنا طبعا اظهر حماها. بس هي مش متشكلة. حول ايه? حماها? حماها. والله اعلم. ومشكل لبن والحاجات اللي ايه? حول. المعروفة. انما سب حماها دي. تحول ولا حول? حول. حول. ايه? تحول. ايه زي ايه? تحول. ايه بقول ايه? عاوز ايه لا معلش انا هحاول حاول يبان انهم هم امره امر حماها الى الجحفه الجحفه دي اللي هي ايه بقى يعني أهل الشام وأهل مصر أهل الشام اللي من البحر ميجوش من طريق المدينة وممكن نزيلوا على المدينة وممكن نزيلوا مع البحر رابغ مدينة بجوار الجحفة قبلها يعني أبعد منها من جهة ولكن الجحفة خربت ولم يبقى لها عام ولا أثر فصارت بأرابغ تقوم مقامها أن يكون عالم بالوحي أن هذه الحمى من قدر الله وأنها باقية في الأرض أنها لا ترفعها فإن كانت لا ترفع فحاول إيه؟ حاولها اللهم عنا اللهم حوالينا ولا علينا أو أبعدها عنا أو لعل في وجودها مصلحة أخرى رهماها النبي صلى الله عليه وسلم وجودها فيه مصلحة كان معانا اللي يطلع في مخه يقوله كده واحد فقال له المرض ده مصلحه كبير انك كنت تخطب الجمعه في بلدنا فاخطب كده اي كلام وبتاع مره صبحي وجعني من باله حمى صبحي اتعور وعمله فبقيت خطبت خطبه فظيعه بقى وبقيت معجب قوي بالخطبه يعني استدلالات الفخمه التي لا يستدل بها يعني ولكن طبعا إذا مرض الإنسان افتقر قلبه إلى الله ورق يا ابن آدم مرضت فلم تعودني قال كيف أعودك يا ربي أنت ربي العالمين قال لم تعلم أن عبدي فلان مرضى فألم تعوده فألم تعلم أنك لو عدته ولو وجدتني عنده فطبعا ده إيه لانكسر قلبه ورقته وضعفه الواحد هو قوي يتفاخر بطويته ويعتمد عليها إنما لما يضعف خلاص ما بقى فيه غير إيه؟ من الأسباب تروح ما وجه للتعلق بيها مش موجودة أصلا يبقى ما تعلق غير بالإيه الله تعالى لونس كده ولا حاجه عالي... سبحان <سؤال> الله ها الذي واللدي... سينشركم سييركم ولا انشركم لما قراتها ايه ها لما قراتها ينشركم يبقى ازاي اتغير في القران ولا <سؤال> الناس انسرهم زعمش انسرهم <تصفيق> بالمشار ينشرهم يعني مشهورهم لا يعني يبقى دي عكس المصحف الاثمان كده سيركم الصيني الاول وبعد كده يلا المصحف العثماني, العثماني. <تصفيق> في حاجه اسمها المصحف العثماني برده هي <تصفيق> يعني بخط <الخط> العثماني ثمان <تصفيق> مصاحف ثمان مصاحف مجموع القراءات الصحيحه غير الشاذة هي ما وافق أحد المصاحف العثماني أحد المصاحف العثماني لما اتدأنا فقال عمراء يعني وقفنا في ركعة وفي ركعة تنقلنا سارعوا لنمغفرة من ربكم لم نذكر الوضع ليه؟ عشانه إيه؟ لابتداء مناسب حذف الواو قراءه برضه القراءه موجوده في الواو طبعا في المصحف اللي في ايدينا فيها واو في العصر والذي يسيركم م. م. ايوه تعال اللهم بسم الله لما بقى في البحر هيعمل ايه هي هي, هي الموج كده تنزل مثلا ولا يقول للريح ما تجيش ما خلاص خرج من ايده الاسباب فقد الاسباب وملوش ملك لا على الريح ولا على الموج ولا على السفينه ايوه سيدي فلعل ايه الحمه ليبقى لها فايده الاثقال بارك ويلتجئ الى الله وتمام فته كل يعني فيها مصالح ترى وتخلصنا من بعض الناس كده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك قالت فكان أبو بكر نضي الله عنه إذا أخذته الحمى يقول كل مرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه شكلت الشراك دي ليه وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذ خر وجليل وهل أريد ما أره بقى الشط بضيعة إيه فتحة بس يعني طبعا امسح بالاستيكة وكتبها دان يعني مش عارف العفن حتى في العلم الشرعي منكسل اعمل لي شخبطة فتحة وهلق ريدان يعني هل أريد يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل لو لأبو بكر ما عبد الله فت. سيدنا بقى بلال كان يقول حاجات تانية معقولة برضو بس يعني مش زي سيدنا ببكر طبعا قالت عائشة وعضي الله عنها فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبين مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صعيها ومدها وانقل أماها فاجعلها بالجحفة وفي رواية للبخاري أن بلالا قال بعد شعره اللهم لعن شايبة بن ربيع وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء سابوا أرضهم وديارهم وأموالهم وأملكهم وأهلهم فدول طبعا كانوا أئمة اللي الفريق اللي أخرجوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبد إلينا المدينة كحبنا مكة أو اللهم بارك في صاعنا وفي مدنا وصحح لنا وانقل حماها إلى الجحفة قالت وقدمنا المدينة وهي أوباء أرض الله يعني أكثر بلد في الدنيا يجيها الوباء والأمراض قالت فكان بطحان يجري مجلا تعمي ماء اجلا بطحان يجري ومع ذلك ما ايه اجل ايه بطحان ده يزاد غدوره ولا حاجه ها حد بيقول حاجه مل ال سيد يطلع الله نور عل العنراء على اتكون عصيع عصى الله ورسوله جاي بحقق اعمل بحث يقول له اقسم اقسم الايه دي بقى يا سلقه بقى لا قبلي من قبلي الايه اللي قبليها ويقطع طرفا من الذين كفر تؤف أو يكبتهم فينقلبوا خائبين أو يكبتهم فينقلبوا خائبين تؤف ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه وتؤف أو يعذبهم فإنهم ظالمون أنت لازم تعرف كل كلمة مرتفقة بإيه متصلة بإيه وهو مش هيتوب عليهم عشان ظلمون هيعذبهم عشان ظلمون فإنهم ظلمون مع اللي قبلها على طول لا. والتانية ليس لك أن شيء إنه اللي بعديه أعز تقول إيه بقى في الآية دي أول ولكن ربنا سبحانه وتعالى استجاب في قوم ولم يستجب في قوم الأمر إلى الله له الخلق والأمر له الشأن له الأمر الطلب الملزم له التشريع له كل شيء سبحانه وتعالى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأن امرأة سوداء سائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت مكتوب هنا طبعا بهيعة وهو شاطب دي وكاتب بمهيعة وهي الجحفة فأولت فأولت يعني أول الرؤية أنه بأى المدينة نقل إليها استجاب له الله عز وجل مرض عائشة بالحمى من حديث البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال البراء فدخلت مع أبي بكر على أهله رضي الله عنه فإذا عائشة ابنته فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى فرأيت أباها يقبل خدها وقال كيف أنت يا بني هجرة سهيب بن سنان رضي الله عنه صهي بن قارة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة وخرج معه أبو بكر وكنت قد هننت بالخروج معه فصدني فتيان من قريش أعيز يروح معاه آي هاجر في الوقت بتاع لما يمشي معاه دي يعني مرتبع لي جدا مش لم ينالها إلا الامين امم سيدنا ابو بكر هو تابع ابي بكر يكونوا اتباع ابي بكر يا يا الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين من الصادقين سيدنا ابو بكر ما غير هو امام المهاجرين والانصار وامام الدنيا كلها نظريه نزلت في ثلاثه ايه هي بكره ماصلها ثلاثه ان احنا ناخذ لفه في المتر <الثلاثة> في مين انما سوينا بوكر استدل بيها على نجوب التابع المهاجرين ان الله سلمانا الصادقين و سماكم المفلحين قصده على ايه ايه الحشبه او غيره وقال تعالى لا يؤمن من منكم يؤمن الله وكونوا مع الصادقين من بمن الصادقون هم الاصل يا ماجر كان يظهر واخذ اصول على على تتم سيدنا ابو الاصول المطبوعه في قلوبهم مش محتاجين يدرس مش محتاجين يدرسوا يدرسوا لان في يعني هي وصلت لدرجه ان بديهيه من كثر اللي شافوه مع النبي تطبيق الايات صلى الله عليه وسلم التفسير والفت في خلاص بقت يعني مش محتاجه كنت قد هنمت بالخروج معه فصداني فتيان من قريش فاجعلت ليلاتي تلك أقوم لا أقعد فقالوا قد شغله الله عنكم ببطنه ولم أكن شاكيا قالوا إيه بطن واجعه فأي مش أدري فناموا فخرجت فلحقني منهم ناس بعدما سرت بريدا ليردوني وقلت لهم البريد قد ايه 4.5 لا 4.5 لا البريد المرحله بريدين 12 فرس البريد كده اقول له ايه لا 12 فرس البريد 4 فرس 4 وان تجيب بتشاهد <تقلت> صح اربع فرسخ بالبرد اربع اليوم المرحله اللي هي مسافه اليوم <تبه> تمام 8 فرسخ الفرسخ كم ميل 3 ميل في السفر كم ميل سافرت القصر كم ميل ميل هاشم يعمل 84 كيلو متر إلا قليلا قال فقلت لهم هل لكم أن أعطيكم أواقيا من ذهب وتخلون سبيلي وتفون لي مش مشكل ليه من الحاجة دي ففعلوا فسقوا توهم الى مكه فقلت احفروا تحت اسكفه الباب فان تحتها الاواقي و فرقنا احفروا عايزها ايه فروق احفر ما انا بقولهم مش مشكل ما هو قله الضمير في كل حاجه في <تصفيق> عشان مش موجود عشان مش انا في الكتب السته <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فإن تحتها الأغاق واذهبوا إلى فلان فخذوا الحلتين وخرجتوا حتى قدمتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء قبل أن يتحول منها فلما رؤاني قال يا أبا يحيا ربح البعاء ثلاثا ليتصدق بحاجة ليبذل حاجة في سبيل الله من العدش يندم عليه لأنه انت بعت لله عز وجل فهذا بيع رابح رابح الباية ثلاث مرات فقلت يا رسول الله ما سبقني إليك أحد وما أخبرك إلا جبريل عليه السلام فين البايع عرف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم عرف ازاي ان اداهم فلوس عشان يسيبوه يمشي و يدوم اموال اللي موجوده حتى البدله بتاعته البدلتين اللي عنده في ذهنه يملك علشان يسيبوا فته مع اخبر النبي لا ما سبقني لك احد يعني هو مشي ما حدش هاجر قبله يعمل مواصل ما نلاقش حد بيه وساله خلاص فيبقى مع الغيب بقى نعم فين اواقية اواقية ايه ليه ها تجل يعني عشان نكر عشان ايه عشان نكره ايه اللي نكره ايه اللي نكره التنكير يخلي الياه تتشل من إيه؟ <تصفيق> لما يكون مرفوعة او مكسورة بتوحزف الياه <تصفيق> للثقل اما تقول اوقات ولاقيون ما اوقات سال ومتحذفش ليه معرفش قصدك على ايه يا بنت عشان خط تنون امم تنون ممنوع من الصرف سيرت منتهى الجموع واقي انا سيرت منتهى الجموع سيرت منتهى الجموع وراها ماده اه جاء التكسير اللي على وزن يا توصل هو حرفين وثلاثه حرفين اه ده باقيها 317 طيب استنى انتوا ايه وسط سكن ازاي اه ثلاثه <تبقى> وسط وسط الثلاثه يعني المهم معلش انا قفعت بقى هنا افعال وفواعل ومفاعيل يعني بقول لك اي حاجه يعني, يعني هو ايه افاعل مفاعل فاعل كده فاعاعل في فاعاعل اكي علشان دي بديدة بقى والله انسان بشر يعني وفتالي الحمد لله بالتصحيح قول سيدنا بلال كان كلامه صح النبي اصص السلام النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لعن شيبه بن ربيعه واكبر من ربيعه حب الوطن ام هي خصوصيه المكه بوطه mesmo يخرف اخرجوه من بلده في حته فيها حمه وفيها مرض وفيها عماء وفيها فبيلعنهم ما للوطن وما للنين ممكن وطنه فيه الوباء فراح حتة هناك رحم رجعين وطنه هيلعنهم برضا حب الوطن فرد علي فديه براحي وعنية حديث ايه اسمه وضوع عرم يا حب الله الى الله وحب هو صاحبه بيقول الوطنيه من الدين عش حب الوطن من الدين نسمع الساق كله مش السوق بس سياطي يا ابني سياطي طب الحديث ده مش صحيح <تصفح> <تصفح> هو ايه هو حديث ايه انك بلاد اللي حب بلاد الله الى الله مكة أحب بلاد الله أفضل أرض الله فأنا بحبها علشان هي أحب البلاد إلى الله علشان هي فيها الثواب وفيها التضعيف علشان فيها العلم والعلماء علشان فيها العمل الصالح يبقى دا من الدين إنما بحبها علشان فيها صحاب اللي بنعصى ربنا مع بعض وبنلعب ونالهو ليبعد من الدين ازاي ياهبي عشان فيها اهل super ليبعد من الدين لا, يعني حب لا دا مش من الدين ولا حاج الحب الجبلي مش من الدين والحب لأغراض فسدة مش من الدين إنما الحب لأغراض يعني العبادة وتعالى وعلمة دا اللي من الدين فاللي يحبه الوطن ده او الوطن ده او الوطن ده عشان كده هو ده اللي من الدين إنما عشان أنا مثلا من أمريكا يبقى لازم أحب أمريكا حب الوطن فرد حب الوطن من الدين واحد من الفاتيكان يحب مدينة الفاتيكان ده الدين كده يعني ده الدين ده كفر بواح خريف دي. ابن عليه وانا قلت لهم قوتكم او اخرجهم ده ده ده شوفي بحب الوطن وحشة هو. حاجه وحشه اهو حاجه مسمومه اه بيدل <تصفيق> الذم ده لو دل يعني بالطريقه الحلمونتيشه بتاعتك لان هنا ده مقام ذم مش مقام مدح اه الجبيلة. واحد يحبه بالجبله دي منقول من الدين واحد بجبلته كده بيحب الفول مثلا بيبقى حب الفول فرض عليا اخديه بروحي وعلي مثلا واحد بيحب النسوان واحد كده جبلة تعبانه اعوذ بالله في بالله كيف تدخل السيدة عائشة الله عنه على سيدنا بلال تقول لي ماذا تكلم تشاركها ايه ايه اللي, اللي بتفيها قال لانه كان عبدا سألنا وليل كان عبدا برضو في المدينة سألنا وبكر محرر من, من ايام ما كان مبادر عبد ايه ابو عبد انت كانش لسه نزلت اية الحجاب ايه اول ما دخل المدينة وكانش الهجاب نزل لسه ايه اخوة يعني عيني عندهم شبوهات جامدة من حكايت بكلام الصحابيات مع الصحابة وكده يقول بقى سنبحت اظهر النمس عسلم دخل مش عارف مين ومين نعوه النمس نبحت اظهر في حاجة في حجرة عائشة فازاي بقى بقى بقى كلميته كلمة وعضو بقى ما الاختلاط هو حاجة كده ما هو الاختلاط جائز بس بشروط ضرورة وحاجة يجوز اننا احنا من غير ضرورة ولا حاجة نمنعه إما إن لم يكن لحرمته في ذاته سدا لذريعة الحرارة فإن وجدت ضرورة أو حاجة مهمة وغالب يعني هذه الزريعة بنقول ماشي ونحن يعني ما بنختلطش ما بتخشش مثلا مصلحة حكومية ولا غير حكومية وتتعامل مع الفيديو في الجامعة مش بتضطر تكلم مثلا الموظفة والمعيدة أو بتاع حاجات كتير غزباً عننا مش غزباً عننا يعني فيه إكره ملجئ إنما فيه ضرورة أو حاجة مهمة انما من غير, غير كده نقول بقى إذن كانت ستة كبيرة والعجوزة والبتاع وما فيه زريعة للمنكر ماشي انما فيه زريعة للمنكر إيه بقى الواحد بقى يبتعد وبعدين ما كان جائزا من قبل لم يعد جائزا الان لان الناس مستخاره استخاره فظيعه لدرجات غير غير معقول يعني في حاجات غير متصوره يعني تعجز يعني اي واحد بيسألني في فتوى بيبقى عندي كلام اقوله مش عارف بس عندي كلام اقوله بس مش قادر اقوله علشان اما مش عارف المصلحة اقوله اقول لا مانش متأكد يعني من الحكم انما فيه فتاوى بتخلي الواحد يعني يعني مفيش حتك حاجة يقولها يعني فيش حاجة في دماغه من غربته هم؟ وبعدين يقول لك النقاب ما هواش واجب الشيخ الألباني قال النقاب مش واجب يعني لو ده ليه القطعي ما يحتملش التأويل لا يعمل بيه برده ليه لا يعمل بيه ليه عشان في حاجة اسمها سد الزريعة تحرق افرض حاجة حلال صفية ربنا حكم فيها كده قال الموضوع ده حلال ماهوش حرام ابدا بالمر ولقناه بيؤدي الى الحرام ايه حكمه بصرف النظر عن الادلة الادلة مش بصرف النظر لا فيه ده بيقول ده حلال ايه بقى يعني ايه اي حاجة تؤدي الى الحرام تسد. سد الزرائع إلى الحرامة ولو كان هذا الشيء حلالا وهو لو حرم من الأول ما يبقىش اسمه سد الزرائع ده سد الزرائع يحرم الحلال يعني ما كان في الأصل حلالا يحرم سدا للذريع فالاقتلاط طبعا أولا مشتمل على محرمات من عدم الاحتجاب الشرع ثانيا من الخضوع بالقول والمزاح والضحك وكذا ثالثا من احتمال الخلوة ونحو يعني فيه حاجات بتبقى موجودة فعلا في الاختلاق حرام يقينة مهمت عشان تقول الاختلاق اللي هو مش حرام يعني واحدة إن كانت شابة تبقى منقبة وإن كانت كبيرة تبقى محجبة وإن كانت ويبقاش فيه الحاجات بقى ما فيش زينة غير متبرجات ده حتى القواعد في غير متبرجات بزينة يبقى الحاجات دي كلها موجودة ويبقى الكلام حلال وما فيش خضوع بالقول وما هزار وضحك وما حاجة تفتن وتعمل يعني لازم كده فاااا الأمور في امتهى فحتى لو كان خلا من كل هذا هل بقى قلوب الناس دي الشباب دول قلوبهم هادية وصفية بحيث انها مش مستثرة يعني؟ يعني كان الاول بنقول الربا عامة والزنة طامة مش كده؟ طيب كان بيقول زمانه الزماعة مرباطنة 51 51 اوه <تصفيق> <تصفيق> اوه عارف يخطب فبيقر الخطبة اما بيقر الخطبة فاكاسم لقى ايه الربة طن والزنة عنه فقال كيف <تصفيق> الزماعم والرباطم واحد وخدسين واحد وخمسين فقال <تصفيق> الرجل بيقول آه اللي خطب قبل هم بيكتبوا الفطب يعني بيفرغوا خطبة واحد فقال الرجل بيقول آه آه يعني بزعلان من اللي حاصل فدفتكر آه, آه دي يعني واحد دلوقتي بقى المشكلة ايه مش, مش الربة بقى الفتة الفتة دي اللي هي الفتوى بس على التعديل اللي هي بقى زي الفتة كده الفتوى هي اللي هتضيع الأمة يعني تجرؤ الناس على الفتوى هتضيع الأمة قال العلماء اجراؤكم على الفتوى أقربكم إلى النار أو أجرائكم على النار كده والشيخ الفوزان قال القول على الله بغير علم فوق الشرك احنا قلنا عديل الشرك العنوان إنما هو قال الشرك يعني أشد من الشرك وقال دا ما بس فيه القول على الله يعني في اسماءه وصفاته لأ قال شرعه برضه نقلنا الكلام دا يمزعلهم من نحن نقلنا الكلام دا من الآية ومشأت في القيمة الآية اللي من القيمة كده في أهل المواقعين قال إيه قال ربنا سبحانه وتعالى وقت بالمحرمات من الأدمة للأعدل دي في الأعراف ده لا يعني <تصفيق> ان ما بالنسبه تقول الله ما تعلمون يعني طبعا وردت في مواضع كثيره مش الايه دي بالذات يعني قصدي المعنى ده في سوره البقره برضه انما يامركم بالسوق والفحشاء وان تقولوا الله ما تعلمون قبل الاخر برضه واللي زنق المواضيع ايه وحكم ان ده يبقى ترتيب تصعودي من قال السوق والفحشاء لان الفحشاء ما عظم من السوق فلازم ان يكون الترتيب تصعودي الدعاء والمختين كانوش يرتجعوا ويلتزموا هيضيعوا البرت يحياوا طارق والعيال دي تختلف فيه الانظار والحاجات دي انظار ابو انظار مش تسمع الكلام متشاكت هيستفتي ايه يا لا مفيش حاجة انت طبعا حلو جدا مش اي ما هنعمل ايه مهو الوحيد ومع ذلك طبق رفع كل مرة يجي يتفسح يغيب واتأخر يغيب يغيب ولما يجي يجي متأخر وتلاقيه ماشي كده بهدوء بالتزان يعني عادي مش حاجة مش مثلا تحس انه لايه بقى مهتم مبتعم يجيش ثاني. وهيكون هنا. الله هو هنا? خربته <تصفيق> البنى? يا الله يا عجل تل الواحد. قد اتسعى حديث ان المره اللي فاتت ذقت طعم الايمان